قُلْج الحَُّ وَماَا يُبَدِئُ الْ البَطِل وَمَا يُعيدَ قُلْإِعضُ لَْلتُ فَإِن مَا أَضِلُّ على نَفْسِي وَإِنه تَدَيتُ فَبِمَا يُحي لَّرَبّ إِهُ سَمع قريب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 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى قُلِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كل شيء